أعبد مخلصا له ديني ما من دونه قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ 119. ومن فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون 110. والذين اتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار 110. وعد الله لا يخلف الله الميعاد 111. ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فَسَنَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَامِ